الرواية أو القصة أو الكتاب أشبه بالخيال العلمي فكرته مميزة جدا وفق فيها الكاتب وأعجبتني كثيرا وهي فكرة استخدام وحدات الذكاء في التعاملات في البيع والشراء وغيره ذكرني هذا بمقولة جميلة سمعتها من الأستاذ محمد عمار المفكر الإسلامي رحمه الله قال في أحد اللقاءات التلفزيونية أن الغباء في دين الإسلام أو في ديننا جريمة واستشهد بقول الله تعالى ولو كنا قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الجحيم أي أن الغباء وعدم استخدام العقول يؤدي إلى سوء المآل. من مقتطفات الكتاب التي تتفق مع هذه الرؤية التي ذكرتها يقول عمر عبد الحميد هل جربت على لسان البطل؟ أو أحد أبطال الرواية هل جربت أن تتعامل بعملة مختلفة عن العملات الورقية ليست معدنية ولا ذهبية الثروة هنا نوع آخر لن تدفع مالا لتأخذ بل ستدفع من ذكائك ستدفع من محادة عقلك ولكن انتبه فالثروة فللثروة حدود فهنا المفلس لا يعامل باحتقار أو يهان كما يحدث في عالمك بل يتعرض للموت احذر فأنت في أرض زيكولا الفكرة أن إذا نقص في أرض زيكولا وأنت على أرضها نقص مستوى ذكائك عن الحد المعين فإنه يأتي يوم الاحتفال في نهاية العام ويرون من أقل سكان زيكولا في وحدات الذكاء أو في عقله وللأسف أنه يقتل فأنت ضحية غباءك من المقتطفات أيضا يقول الآن عرفت لماذا زاد ارتباكك إلى هذا الحد حين وجدت ذلك الفقير يذبح إنك خفت أن تكون فقيرا وتذبح مثله ثم نظر إلي يا صديقي إن عملتنا مختلفة تماما عن عملة أرض زيكولا إن عملة أرض زيكولا هي عملات هي وحدات الذكاء من يكون ذكيا هو الغني أما الفقير فهو الأقل ذكاء هنا نعمل ونأخذ أجرنا ذكاء ونبتاع وندفع من ذكائنا ونأكل مقابل وحدات أخرى من الذكاء هذه الفكرة التي حدثتكم عنها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 أيضا على ذكر في هذه المختطفة عن أنه على فكرة التوقيت في أرض زيكولا أن هناك عمالا ينحتون علامات على صور زيكولا لتحديد الساعات والأيام والسنين وهكذا وأولئك لهم أجر بوحدات ذكاء معينة ويسمون عمال الوقت ومع ذلك فإن البعض يعمل في أرض زيكولا ولا يأخذ أجرا بوحدات ذكاء من غيره إذا كان العمل مرتبطا بأعمال الخير وهدف طيبة في الرواية شكرًا جزيلا وأتمنى لكم قراءة ممتعة للكتاب ولا تنسوا تحميل المقتطع المنهصات النصية والصوتية والمرئية في الأزرار الموجودة بالأسفل كذلك يمكنك تحميل نص الكتاب كاملا من على صيغة بيدي في أمان الله قراءة ممتعة للكتاب وتذكر دوما أن كل ما يذكر هنا هو تعبير عن رأي ومعتقد المؤلف أو الكاتب أو الشاعر وليس بالضرورة أن يكون هو رأي إدارة التطبيق في أمان الله